يا من شغلتك الهوى بادل التوبه اتل وذكر يوما لا تقوى عند المرء ان تندم يا من شغلتك الهوى بادل التوبه اتل وذكر يوما لا تقوى عند المرء ان تندم سلم لله يتوب عندي تسقي كل يا موتى لا تنسى عندي تسقي كل الهم يا من شارت بالهوى نادر للتومة اسلم يا موتم لا تتم عندي تقريب كل النم يا لا عندي كل المم يا من شغلت الأمور هذه لا تقوى عند الموضوع التم يا من وبنيتنا في يوم لا تقوى عند الموت ان الذي سواك كل منال يا موت لا تثم كل الهم يا موت لا تثم عندي تصريف كل الهم كل in يا من شغلت بالاهوى ما بين التوبه اسلم واذكر يوما التقوى عند موتي انت تن تن يا من شغلت بالاهوى ما بين التوبه واذكر يوما التقوى عند الموت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 it so that نادي للثقافة والمجتمع